يعملون له ما يشاء من حارب وتماثيل وجفان كالجواب وقذور الراسيات إعملوا آل داود شكرًا وقليل من عباد الشكور فلما قضينا عليه الموت ما دللهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فَلَمَّا خَرَتْ بَيِّنَةُ الْجِنِّ أَن لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ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 إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا فِي في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون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 قبل إنهم كانوا في شك مريد